وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أدرك ما هم فيه من نعيم مقيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يعني وما يدريك ما هم فيه من نعيم ثم يبين في تدر مخضوض في تدر مخضوض السدر شجر معروف له شوك في سدر مخطوض السدر شجر يعرفه الناس وهو من الأشجار المؤذية ولذلك هتى عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن في الجنة شجرة إن في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أظن أن الله تعالى يجعل في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال النبي وماذاك قال أليس الله تعالى يقول عن أهل اليمين في صدر مخضوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد خضض الله شوكها منع منها شوكها المؤذي منعه الله عز وجل وهذا معنى مخدود في سدر مخدود أي شجر الجنة السدر ليس فيه شوك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله ما كان كل شوكة ثمرة جعل الله تعالى في شجر سدر الجنة ما كان كل شوكة ثمرة تتفتق عن 72 لونا من ألوان الطعام ما كان كل شوكة بس ثمرة فيها 72 نوع من أنواع الطعام وألوان الطعام ليس هناك طعم يشبه الثاني ولا لون يشبه الثاني قال في سدر مخضوض وطلح منضود برضو شجر لأن الطلح هو شجر الموز وطلح منضود وظل ممدود برضو ظل الأشجار ظل الشجرة وماء مسكوب مصبوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال سبحانه ولمن خاف ما قام ربه جنتان انظروا من خاف الله تعالى وكان وقفا عند حدوده فله جنتان وليس جنة واحدة فبأي آلاء ربيكم ما تكذبان ذوات أفنان يعني هاتان الجنتان ذوات أفنان والفنن هو الغصن الذي يستضل به الناس غصنة أشجار فيها أغصان الغصن يسير الراكب في ظله مئات الأعوام أو عشرات الأعوام وقال عز وجل ومن دونهما أقل من الجنتين السابقتين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان وقال سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون في ظلال أشجار وعيون أنهار وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها إن في الجنة شجرة وحدة لكل واحد يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام لا يقطعها يعني مش واحد مشواحد مشارك ليه ده واحد راكب فرس فرس يجري به في الجنة مئة عام لا يقطع هذه شرمية ما يكملش لا يقطعها وخلي بالكم ان فرس الجنة كذلك من ذهب الخيل نفسه من ذهب حاجة يعني تأخذ العقول والألباب وهذا الجواد جواد سريع ومضمر ومع هذا لا يقطع راكبه ظل الشجرة ولو سار فيها مئة عام وعن أسماء بنت أيو بكر صديق رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر سدرة المنتهى في رحلة الإسرائيل والمعراج ذكر سدرة المنتهى فيقول يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة الفنن هي الأرصان التي يستظل بها الناس فيسير الراكب في ظل هذه الأرصان مئة سنة لا يقطعها أو يستظل بها مئة راكب فيها فراش الذهب تطور الفرش نفسها اللي مفروشة من ذهب اللي هتوعد عليها مفروشة من ذهب كأن ثمارها القلال قل لك إذا بيرا احنا طبعا عارفين اللي قل شكلها ايه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نخل الجنة نخل الجنة بيوصل فأل الشجر والنخل طبعا النخل ده للتمر نخل البلح وما دون النخيل كلها اشجار قال نخل الجنة جذوعها من زمرد اخضر جذع الشجرة نفسه او النخلة من زمرد اخضر خلي بالك من اللون وتهيئ لسماع الباقي وكرى بها ذهب احمر الأرصان بتاعتها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة سعف النخيل الذي يلتف حول الجزوع هو كسوة لأهل الجنة منها تقطع ثيابهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء الدلاء اللي هي الجرادل الدلو الدلاء جمع دلو وهو الجردل فتصور ان السمرة أدل الجردل أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأليان من الزبت ما فيش مشقة فيش تعب هتاكل هتاكل ليس فيها عجم ليس فيها تعب وليس فيها نصب وليس فيها مشقة في أكلها وشربها وإنما ذلك يؤثر لك أشد التيسير وعن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة فطوبى محسن طوبى اسم شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها إذا الثياب التي يلبسها أهل الجنة تخرج من أكمام شجرة في الجنة تسمى طوبة تسمى طوبة وهذا الكلام قد ذكرناه من قبل في حديث ابن عباس وما ثياب أهل الجنة أخلقا تخلق أم تصنع يعني أهل الجنة هم اللي يصنعوا الثياب نسيق بيديهم ولربنا يخلقها لهم خلقا فقال إن في الجنة شجرة اللي يطوب إن في الجنة شجرة اللي يطوب فيها ثمر إذا اشتاء الإنسان ثوبا كانت الثمرة بين يديه فتفتح عن اثنين وسبعين حلة باثنين وسبعين لون ليس هناك حلة تشبه الثانية ولا لون يشبه الثاني أي نعيم بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب وشوقاه إلى الجنة وشوقه إلى الجنة التي فيها نعيم لا يخطر على قلب أحد وليس له مثال ولا يحتمله عقل أحد إلا أن يتفضل الله عز وجل عليه تصور أن تصور أن شجر الجنة ساق من ذهب وأغصانه وأوراقه وثماره تنضح بالخيرات على أهلها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد ريحان الجنة الحناء. والحناء مشروعة للرجال والنساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخضب بالحناء. يعني يخضب شعره لحيته بالحناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم ليلة أسر يابي في أثناء معراج النبي عليه السلام إلى السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج التقى بإبراهيم عليه السلام كما التقى ببقية الأنبياء فقال يا محمد سيدنا إبراهيم بيوصي سيدنا محمد يا محمد أقرئ أمتك من السلام فهذا سلام أرسل إليك من نبي هذه الملة الحنفية السمحة من أبينا إبراهيم أقرئ أمتك من السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن أقرئ أمتك من السلام وأعلمهم بأن الجنة أرض طيبة التربة شوف سيدنا إبراهيم بيوصي سيدنا محمد بأن يقلع لهم السلام ويبشرهم بالجنة ويذكر بعض أوصافها فيقول وأعلمهم بأن الجنة أرض طيبة التربة تربتها طيبة من مسك وزعفران وزفر عذبة الماء الماء اللي فيها ماء عذب ليس مالحا كالحا وإنما هو ماء عذب رقراق يشرب منه الإنسان دون غصص وأن قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات هي أصل توحيد الله عز وجل غرس الجنة إذا كنت تريد أن تدخل الجنة وأن يكون لك فيها حظ ونصيب فعليك بهذه الكلمات الأربع سبحان الله أي تنزيه الله تبارك وتعالى معنى سبحان الله أي أنا أنزيهك يا رب عن جميع النقائص وأثبت لك الضد من الكمالات صفات الكمال والجلال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل شيء من كل شيء فتصور أن المنادي ينادي عليك خمس مرات في كل يوم في كل يوم خمس مرات الله أكبر وأنت معرض عنهم. لا تنبي ولا تجيب ولا تقول لبيك يا رب الله أكبر من كل كبير منك ومن عملك ومن والديك ومن منصبك وكرسيك ومن كل شيء ينبغي أن يهب الناس حين سماع النداء إلى بيت الله لأداء الصلاة خلف الإمام الراتب لأن هذا نداء من الله عز وجل الله أكبر والصلاة